والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَو رَدُّوه إلَى الروَسُولِ وَإِلَ أُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ للَعَالِمَهَُّينَ يَسْتَن بِطُونَهُ مِنهُم وَلَو لَا فَضلُ اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَرَرححْمَتُهُ لاتَّبَعتُمُ الشَّيطانَ إِللاا قَللَ فَقاتِل فيِي سَديل اللهِ لا تُكََّفُ إِللاا نَفْسَك وَحَذِّ ظُلْمِ الْمُؤْمِنِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يكَفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَتَيْنِ يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا